والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آل ربك بات كذبان رب المشرقين ورب المغربين.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 ربك ما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلام ربك تكذبان. يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك تكذبان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 يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَابٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِغَانَ فَبِأَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِهَانَ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 ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكية زوجان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 رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ, إلا الإحسان. فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان Fabeye alan Rabbim atukziban, fihi ma fakeh to, ve nakhlu, ve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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثمن انس قبلهم ولا متكئين على رفرف خضري وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام